الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوباء لهم وحسن ما آب كذالك أرسلناك في أمّة قد خلت من قبلها أمّم لتتلوا عليهم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 به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل ما به الموت بل لله الأمر جميعا أ فلم يئس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهذ الناس جميعا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 تهذب رسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أ فمن هو قائم على كل نبت بما كسبت وجعلوا لله وَكَأَأَقُولُ سَمُّوهُمْ أَم تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لا يَعْلَمُ فِي الْأَضْئِ أَم بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصَدُّو عَنِ السَّبِيلِ ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياه الدنيا ولعذاب الاخره اشقه وما لهم من الله من